الوحدة الخامسة الطعام والشراب الدرس السابع والعشرون التراكيب النحوية التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع جميلك كما في المثال المثال أين الغداء؟ الغداء على المائدة التدريب أين الفطور؟ الفطور على المائدة أين العشاء؟ العشاء على المائدة أين السمك؟ السمك على المائدة أين الدجاج؟ الدجاج على المائدة أين الماء؟ الماء على المائدة أين الفاكهة؟ الفاكهة على المائدة أين القهوة؟ القهوة على المائدة أين الحليب؟ الحليب على المائدة التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال المثال ماذا تأكل في الغداء؟ اكل اللحم التدريب ماذا تأكل في الغداء آكل السمك ماذا تأكل في الغداء آكل الدجاج ماذا تأكل في الغداء آكل الشلطة ماذا تأكل في الغداء آكل الأرز ماذا تأكل في الغداء أكل الخبز ماذا تأكل في الغداء أكل الفاكهة التدريب الثالث حول كما في المثال المثال يأكل الطعام لا تأكل الطعام التدريب واحد يشرب الحليب لا تشرب الحليب يكنس الغرفة لا تكنس الغرفة يغسل الملابس لا تغسل الملابس يشاهد التلفاز لا تشاهد التلفاز يقرأ الصحيفة لا تقرأ الصحيفة يطلب السمكة لا تطلب السمكة التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين المثال الأول ماذا تطلب من الطعام؟ بعض السمك من فضلك المثال الثاني ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك من فضلك التدريب ماذا تطلب من الطعام بعض الأرز من فضلك ماذا تطلب من الطعام بعض الصلطة من فضلك ماذا تطلب من الطعام بعض اللحم من فضلك ماذا تطلب من الطعام? بعض الدجاج من فضلك ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك من فضلك ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض الارز من فضلك ماذا تطلبين من الطعام بعض السلطه من فضلك ماذا تطلبين من الطعام بعض اللحم من فضلك ماذا تطلبين من الطعام بعض الدجاج من فضلك